بسم الله الرحمن الرحيم طاسي مهيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا, إلا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ العزيز الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتِّخِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَمْنَعُ فانطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون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 وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَابِي رَبِّي فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنت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 فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا, وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجرين قالوا آمنا برب العالمين اربي موسى وهارون قال آمنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فل سوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم اجمعين قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَمْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ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 وَإِنَّ لَجَمِيعٍ حَافِظُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ الْمُشْرِكِينَ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 فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا إن فِي ذَلِكَ لَآيَةً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 وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُوبَئِ قِيبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ اجْتَمَعُوا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 إني لَمْ رَسُول أَمين فَاتَّقُ اللهَّه وَأَطيرون وَماَا أَسأَلُكُمْ عَلَيهِ مِن أَجر إنِ أَجرِْيَ إِلَّا على رَبِّ العالممين أَتَبِنونَ بِكُِّريرٍ آيَةً تَعابَثون وَتَتَّخِذونَ مَا صانِ على عَكُمْ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 إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضْوٍ وَتَنحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِجِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأرض وَلَا يُصْلِحُونَ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 رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله إِلَّا إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر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 فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إِلَّا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم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 وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّاطِئِينَ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونُوا مِنَ الْمُعَذَّبِينَ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 دع بما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي من قال الذين